تلعب في النار تحرق صبيعك، Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Oh! Go! Go, go, go, go, go, go. oh! ولعه ولعه شعلنا النادي العالي، واحد صبر لا تلتحكي مشاهدنا كرام عن الضرب القاضية والضرب القاضية كانت علويه كانت علويه بيا بالبيه ويعطي أسبقية لقيه علويه بدرت وتحديد الاستاذ الامير عبد الله الفيصل بدري عليك والله بدري مغرور وانت ما تدري يا رجال الاهلي بدري عليك والله بدري بدري عليك والله بدري ملاعبنا تشهد وتدري وخصمي ب ويمعاني درجال الاهلي بدري عليك والله بدري Beri, aku beri. Aku beri. Aku beri. Aku beri. Aku beri. Aku beri. Aku beri. Aku beri. Aku beri. Aku beri. Bajri عليك, wala bajri. Wala fih balilah li, binturi. Oh, huwa tibi, wu agtri. Iya mangan dirja le lah li. Bajri عليك, wala bajri. <سؤال> ويمعاني النادي الاهلي بدري عليك والله بدري, بدري, بدري والله روح اسال التاريخ يدري انت بغى ميلادي ويهجري حيجاوبك هذا الاهلي بدري عليك والله بدري بدري عليك بدري انا عشقت أنا طول عمري حبيب وهو طيبي وعطر ويعني درج على لهلي بدري عليك والله بدري